نقوم على الله والنصر لَمَن فَأَتَمَّنْ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ النَّارَ فِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ ettakhidhu min qami ibrahima musaddana wa انْ هَذَا بَلَدٌ آمِنٌ وَارْزُقْ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ وَإِذْ يرفع إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا فإننا أمة مظلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوام الرحيم كَمَا سَوَّى وَزَكَّى إِذْ إن أَتَى الْعَشِيَّ حَكِيمٌ وَمَن يُرْضَ عَنِ الَّذِي إِبْرَاهِيمَ إِنَّا مَن صَبَّهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في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 Yeah. قَالَتْ لَمَّا مَا كَسَبْتَ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ Wama Zina Wama Zina Iba ima ismerina what is helpful حنُ لَصْنمون فَإِن مَنُوا بِمِثْنمَا آممَُ بِن ف قَدِ تَد وَإِن تََّ فَإَِّ مَ فيِي شِقاق فسََكْ فيِي جَ وَمُو صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم وَمَنْ ومن أظلم ممن كتم شهادة فلنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لَمَّا كَتَبْتُ وَلَكُم مَّا كَتَبْتُ وَلَا تَسْأَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ